أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدى سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم نقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكونني من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وهذا كتاب مصدق لِّمَا عربيا يَدَيْهِ الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَالَّذِي قَالَ لِنِوَانِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا مَا أَتعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَأَذْكُرْ أَخَاهُ عَادٍ إِذْ أَنْثَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آنِيَهَتِنَا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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إمكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعوا وأفئده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 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آنها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَصْطُبُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مَذِيرٌ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 أولئك في الضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهن ولم يعب بخلقهن نبي قادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهن يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أشخاصهم فشد الوثاق فإما فإما من نبَعد وإما في داءٍ حتى تضع الحرب أو ذلك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 يا ايها الذين امنوا ان تنشروا الله ياشركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسهم واضل اعمالهم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 وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مشفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خاند في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين فِي قلوبهم مرضي ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْنِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُوا لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ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 وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ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 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك شراطا مستقيما وينشرك الله نشرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله علي من حكيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا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 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم ظَنَّ ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً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 وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتنكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل وَلَا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 ذلك مثلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرع أن يغض بهم الكفار.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 يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقون كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 يا أيها الذين آمنوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبِينُ فَتَبِينُ أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُشْمَحُ عَلَى مَا فَعْلُتُمْ نَادِمِينَ وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ كُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 فَهُمْ الرَّاشِدُونَ فَبَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 وَالْنِسَاءُ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بعد الإيمان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 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا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 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَأْظُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزِينَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاها وَالْقِينَاءِ فِيهَا رُوَاسِيَ وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ تبصيرته وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بأسقاط لها طلع نضيد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 والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختنف يؤفك عنه من أفك قتل الخراشون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 وفي الأرض آيات للموطنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون